شد وثاق فإما من بعد وإما فداء أساسا مع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تخر منهم ولو يشاء الله لن تخر منهم ولكن ليبلو بعض ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فنن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وينخنهم الجنه عرفها لهم يا الذين آمنوا الله إن تنصروا الله ينصركم ويذبر أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا من وَأَنزَلَ الله فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم دمر اللَّهُ عليهم وللكافرين الْكَافِرِينَ ذلك سَادُوا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَى الكافرين لا مولى الْكَافِرِينَ لَا لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى, الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله ندخل الذين امنوا وعملوا صالحا جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تحلون للانعام والنار مسكنهم والذين كفروا يتمتعون وياكلون الانعام والنار مسكنهم وكاين من قرية هي رشد قوة من قريتك التي أخرجتك اهلكنا وانبلانا صبرنا هم اذ من كان على بينه ذم وضه كما نجنن له سوء عمله وتبع اهواهم مثل الجنه التي وعدن المتقون, وعد المتقون فيها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 كمن هو خالد في النار كمن هو خالدون في النار وسقوما الجنة التي وعد المستضعفين فيها أنهار من ماء غير آذن وأنها لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاعبين وأنهار من عزم مصفا ولهم فيها من فل الثمرات وموت وزم ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وزقوا ماء حبيبا تَتَفَعَّنَاءَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ نَسُوا لَعَنَا مَاذَا قَالُوا آلَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَغَى فِي وَالَّذِينَ اهتدوا زَادَهُمْ هدا. والنبي نهتد وزادهم هدى وآتاهم فهل ينبون إن ساعة أن تأتيهم قردة فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرارهم فاعلم أنه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لو لا نزلت شورة فإذا انزلت شورة محكمة فإذا أنزلت شورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرضى ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة طوله معروف معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير لهم فهل عزيتم أم توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل عشيت أرحامكم؟ أولئك الذين نعم الله عليهم ففرقهم أعمى صاروا أفلا يتدبرون القرآن أفلا أم على قلوب أنفالها إن الذين ارتدوا على فارهم إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما عناده فارهم إن الذين لهم عناده فارهم إن الذين امتنوا عناده فارهم إن الذين امتنوا عناده فارهم إن الذين امتنوا عناده فارهم إن الذين امتنوا عناده فارهم وأجبارهم ذلك من أنه متبع ما أخف الله وكرموا ربوانهم فأحبط اعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون أن لن يخرج الله أبعالهم ولون شامنا ريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن الصور والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم ولنبلو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو وأخباركم إن الذين كفروا وفسدوا سبيل الله وشقر الرسول من بعد ما تبين غرر هدى القرء ورسوله من بعد ما تبين لهم رضا لن يضر الله شيئا لن يضر يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبقنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم جفار فلن يغفر الله لهم فلا تمنوا وتدعوا إلى السن وأنتم الأعلى والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتستقوا يؤتكم أجوركم ولا يسلكم أموالكم إن يسلكمون فيحبكم تبخلوا ويخرج أضعانكم هل أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفطراء وإن تتولوا, يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يذكرون أنسانكم